بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبغى مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم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 ان تتبا الى الله فقصرت قلوبكما وان تظهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهيب عَشَرَ رَبُّهُ إِن طَلَّقكُنَّ أَن يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَ عابدا سائحه فجبات وابكرا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم nara وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد